صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصنين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب قد مضى معنى أو الكلام عن حتى وأنها تكون حرفا للعطف وهي تدل على الغاية والتدريج معناه نعم هاه أم هي الأصل نحفرجر نعم التدريج معناه أن ينقضي أنما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية أكلت السمكة حتى رأصها إذن ما قبلها ها أكلت السمكة حتى رأسها السمكة هي قبل حتى فتنقضي شيئا فشيئا في الأكل حتى نصل إلى الغاية وهي ما يما بعد حتى وهو رأسها وهو رأسها قال وقال ذكر بيتا في شرحه وهو قول الشاعر القى الصحيفه كي يخفف رحله والزاد حتى نعله القاها حتى نعله حتى نعم حرف حرف عطف نعله نعم تفيد الغايه فالقى رحله وألقى الزاد وألقى نعله حتى نعله القاها حتى نعله القاها فما بعد حتى وهو نعله معطوف على الزاد معطوف على الزاد القى الصحيفه كي يخفف رحله لاحظ القى الصحيفه حتى يخفف رحله والزاد نعم كي يخفف انماذا قلت ها نعم هذا حتى اثرت كي يخفف رحله والزاد حتى والزاد والزاد معطوف على رحله واضح حتى نعله حتى نعله القاها فنعله معطوف على على على الزاد نعم قال لا للترتيب، إذن نفى قول بعض العلماء من النحات، وهو أن حتى تأتي للترتيب مثل الواو تأتي للترتيب، ولكن هذا لا يثبت في كلام العرب حتى لا تكون لترتيب ما قبلها على ما بعدها حينما نقول جاء زيد ثم ثم عمر جاء زيد ثم عمر فعمر جاء بعد بعد زيد رتب مجيء عمرو بعد مجيء زيد فثم افاد الترتيب كذلك الفاء لكن حتى لا تفيد الترتيب حتى لا تفيد الترتيب فهنا في قول الشاعر مثلا القى الصحيفه كي يخفف رحله والزاد حتى نعله القاها لا يعني ان, أن النعله قد القيت بعد الزاد لا يعني هذا قد ربما ألقى النعله هي الأولى ثم ألقى الزي ثم ألقى الصحيفة إذن حتى لا تفيد ترتيبا وهذا هو القول أكثر النحات إنما ماذا تفيد؟ تفيد الجمع مطلق الجمع مثل الواو تفيد مطلق الجمع أي أن ما قبلها حاصن له الحكم مثل ما قبل ما بعدها ثم قال <تصفيق> قال وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة اجلس هنا تعال أنت كذلك اجلس هناك أنت كذلك هناك قال وأو لأحد الشيئين أو لاحد الشيئين او الاشياء مفيده بعد الطلب التخيير او الاباحه وبعد الخبر الشك او التشكيك نعم اين لا لا لا هذه ليست لا وإنما هذا تابع لكلامه في حتى وانما مفصله في الشرح فقط نعم لا لا. لو راجعت للمتن تجد انه ليس مفصلا وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب واضح الآن أي, أي أن حتى تفيد التدريج والغاية ولا تفيد الترتيب وهذا الذي كنت أدندن حوله ثم قال قلنا وأو أي من حروف النساقي والعطفي أو هذا الحرف المعروف وان كان الاولى في نظري كان الاولى ان ان يسبق او على حتى لان او مشهوره في العطف اما حتى ليست مشهوره في العطف نعم حتى ليست كثيره في العطف كأو وثم والفاء والواو بل الاولى ان تكون حتى بعد حتى بعد ام التي ستأتي بعد قال واو لاحد الشيئين لأن الترتيب مهم قال واو لاحد الشيئين أو الأشياء يعني أو تفيد التخيير تفيد التخيير هذا يعني المعنى العام وإلا فيه, فيه تفصيل تفيد لأحد الشيئين أو الأشياء تقول تأكل هل تأكل الطعام؟ طعام الكسكسي أو, أو, او الدجاج او كذا او كذا فانت تستعمل هنا او احد الشيئين او احد الاشياء فالاشياء معطوفه على على الشيئين وقد عطفها باوا لاحظوا كلام المصنف رحمه الله واو لاحد الشيئين او او الاشياء اذن هو ذكر شيئين ذكر أحد الشيئين وذكر الأشياء وعطف بينهما بأو لتختار هل فهمت ما أقول هل فهمت يعني أو تأتي لي أن تختار بين أمرين أو بين أمور مفهوم تقول أتأكل اللحم أو الدجاج شيئا النحمة أو الدجاج أو الخبز أو كذا أشياء لكن هو لاحظ ماذا فعل عطف بأو في كلامه في نظمه في متنه عفوا بماذا عطف إلى قوله الأشياء بماذا عطف عطف بأو ف... نعم او الكسره لالتقاء الساكنين فقلت حتى هو استعمل او هنا في موضعها يعني لا لم يظلم هو ربما لم يقصد هذا ربما لم يقصد هذا قال مفيده مفيده اذا هذه معاني او تاتي قال مفيده مفيده التخيير او الإباحة بعد الطلب مفيده بعد الطلب التخيير او الإباحة يعني بعد الطلب بعد الكلام الدال على الطلب إذا جاءت أو بعد طلب فإنها تفيد احد أشياء أو في الكلام تأتي بعد الطلب فتدل على أمرين الأول التخيير هذا الأصل التخيير الثاني الاباحه مثل او لا لم يمثل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها <تصفيق> بعد الطلب ها <تصفيق> كل كل التفاحة او أو البرتقال <تصفيق> كل التفاحة أو البرتقال هنا ماذا أفادت؟ كل التفاحة أو البرتقال اختر ها؟ نعم كل التفاحة أو البرتقال هل يجوز أن تأكلهما؟ معا يجوز فهذه ماذا تفيد هنا؟ في هذا المثال تفيد الإباحة أي أبحت لك هذين الصنفين التفاح والبرتقال إما أن تأكل أحدهما وإما أن تأكلهما معا لا حرج في ذلك فكلاهما مباح لك واضح الآن مثال الذي ذكره ذكر المصنف في شرحه وهو لا في الإباحة في الإباحة لا ها جالس الحسن او ابن سيرين جالس ها طلب جالس الحسن او ابن سيرين او ابن سيرين هل هنا حينما تقول لولدك جالس الحسن او ابن سيرين هل انت تقيده بالحسن او تقيده بابن سيرين الجواب لا لا قيده باحدهما إنما أبحت له هذين الشيخين أن يجلسهم بمعنى لو جالس الحسن فلا حرج ولو جلس ابن سينا لا حرج ولو جالسه معنا لا حرج هنا او تفيد ماذا لباحة ما, ما ضابطها ضابطها أنه, أنه, أنه لا حرج فيما قبل أو ما بعد أو لا حرج فيهما لو حصل العامل فيما قبل أو او حصل فيما بعده فانه لا لا حرج هذا ماذا تفيد تفيد الإباحة التخيير تقول مثلا تزوج هندا او اختها هنا التخيير أن تختار احداهما اما هند اما اختها لماذا لا توجد اباحه هنا لانه يمتنع الجمع بينهما يمتنع حصول ما قبل او وما بعد او معا يمتنع يمتنعان حصول ما قبل او هذا العامل مع ما بعد أو لا فتزوج هند مع تزوج اختها ممتنع شرعا فاذا قلت له انت طبعا هذا هنا من اين عرفنا التخيير من خلال السياق هذا التخيير ليس لم نستفده من أو بحد ذاتها إنما أفادتنا أول التخير المطلق تخيير المطلق أما آآ آآ غير هذا المعنى فكل هذا يستفاد من من السياق تزوج هندا لا لأنا قلت لك لا تزوج هندا أو فاطمة هنا ماذا تفيد إباحة واضح لا لا يوجد هنا عندنا الضابط عنها أختها تزوج هند لا حرج تزوج فاطمة لا حرج معا فلا حرج ها تزوج هندا أو فاطمة أو عائشة أو عائشة واضح الآن ليست بينهما قرابه اخوه او قرابه عموميه أو ليست عمة لها ولا خاله لها هذا في التخيير والإباحة جواز الجمع بينهما هذه اول اذا كانت بعد طلب نلاحظ بعد طلب وبعد الخبري الشكاوى التشكيك بعد الخبر أنت تخبر لاحظ الخبر والإنشاء طلب إنشاء الخبر تخبر تقول جاء زيد ها أو عمر جاء زيد أو عمر أنت نسيت لست متأكدا من من أحدهما لكن أنت متأكد من أنه أحدهما لكن لا لست متاكدا من التعيين لا يمكن ان تعين فتقول جاء زيد او عمرو انت تشك في احدهما تشك بين الاول ما قبل او والثاني ما بعده تقول جاء زيد او عمرو او التشكيك اذا اردت ان تشكك السامعه انت متاكد من ان الذي جاء هو زيد لكن اردت ان تشككه تقول جاء زيد او عمرو مفهوم الان هذا ما معنى التشكيك؟ معناه أن تشكك السامع أنت متيقن من, من الجائي متيقن من الأول أو من الثاني لكن أردت أن تشكك غيره أو غيرك السامع فماذا؟ فتأتي بي جاء زيد أو عمر أنت تعرف أن الذي جاء هو عمر مثلا لكن لتشككه واضح؟ هذا المعنى فقط وإلا نحن هذه الأمور لن نتطرق إليها الآن حين نتحدث عن معاني أو هذا مرتبط بالبلاغ أو بعلم المعاني وإلا فنحن نقول في كل أمثلة هذه نقول أو حرف عطف واضح؟ نقول أو حرف عطف لا لا نزيد على هذا فهم إذن أو تأتي لي كذا ثم قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخله على أحد المس ها المستويين ماذا عندكم؟ مستويين بكسر الواو أنا عندي هنا بفتح الواو والياء خطأ المستويين نعم كسر الواو ام لطلب التعيين بعد همزه داخله على احد المستويين وليس المستويين مستويين لان المستويين عطف آه جمع جمعه مثنى هذا مستوى نحن نتحدث عن نحن نتحدث عن المستوي ما بعد ام يستوي مع ما قبل ام قال رحمه الله قال وام لطلب التعيين بعد همزه داخله على احد المستويين تقول المثال ذكرنا المصنف أزيد عندك ام عمرو أزيد عندك ام عمرو لاحظوا هنا عندك ام عمرو هذه همزه عندك استفهام ام عمرو ام هي التي نتحدث عنها نحن الان ام هذه عمرو جاء بعد ام وزيد قبل أم نحن معنى الكلام معنى الجملة أن أحد الشخصين عندك هذا متيقن منه رأيت شخصا عندك لكنني لا أعينه أهو زيد أم عمر لا أدري منهما فأسألك أقول لك زيد عندك عندك الآن العندية أنا متيق منها انا متيقن من من من عنديه زيد او عمر عندك يوجد احد لا, لا لا اشك في ذلك لكنني لا ادري من هو زيد ام عمر لاحظ الان فزيد وعمر مستويان في استفهامي لهما كانك قلت لاحظ زيد عندك ام عمر عندك فأم هنا واضح الآن ساوت الهمزة تساوي الهمزة ولهذا يسمى هنا أم المعادلة أم هذه تسمى أم المعادلة تعادل همزة الاستفهام في الدلالة على الاستفهام هنا جملة تنتهي أزيد عندك زيد عندك زيد المبتدا عندك خبر أمر مبتدا خبر محذوف دل عليه كلام السابق إذن جملتنا لاحظ أين الهمزة هنا بعد أم كأنها الهمزة لهذا تسمى هذه أم المعادلة عادلة الهمزة واستوى ما قبلها مع ما بعدها أزيد عندك أم أم عمر فهما مستويان ولكن أريد ماذا أريد التعيين فالجواب هنا كيف يكون لو قلت لك نعم هل الجواب صحيح ها أسألك أزيد عندك أم عمر قلت تقول لي نعم هل اجبتني لو قلت لي لا هل اجبتني الجواب يكون بتعيين أحدهما تقول زيد أو تقول عمر واضح الآن إذن تقول زيد أو تقول أو تقول عمر إذن الجواب عن هذا عن أم هذه بماذا يكون من بتعيين أحد المعطوفين المعطوف الأول المعطوف أو المعطوف عليه فهذه أم قال لطلب التعيين تفيد ماذا تفيد تعيين أحد المعطوفين إذن هذه أم ماذا تفيد طالب التعيين طلب التعيين وهذه أم هذه تسمى المعادلة سبق لماذا لانها تعادل همزه الاستفهام في الاستفهام بها لها تسميه اخرى وهي انها متصله المتصله المتصله لماذا متصله لا يستغني ما بعدها عما قبلها اتصال تام بين ما قبلها مع ما بعدها لا يمكن تقول أزيد أزيد عندك جائز هنا وتقول أم تتوقف أم عمرو متصل بما معدا مما قبلها بقوله أزيد عندك لماذا؟ نلاحظ هنا الخبر هنا ماذا لحظوف كان نقول أم عمرو عندك أم عمرو عندك إذا همزة أم هذه المتصلة تأتي تأتي في الغالب بعد همزة التسوية هذه الهمزة بعد همزة الاستفهام وهذه همزة الاستفهام التي تفيد التسوية واضح الآن أو تأتي بعد بعد سواء بعد سواء أو في كما في قوله تعالى سواء عليهم أستغفرتهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم انذرتهم ام لم تنذرهم وردت ثلاث مرات في القران في فهذه اظن اتاكد من العدد في الغالب يكون ماذا يكون هو الاستفهام بسواء طبعا سواء هو خبر هنا مقدم والمتم دل عليه كلام مؤول مصدر مؤول سواء عليهم استغفرت لم يعني سواء عليهم استغفارك او ام عدمه مصدر هذا يسمون المصدر المتصيد نعم بعض النحات المتاخرين سمي مصدر المتصيده اذا هنا ام هذه ام المتصله تاتي بعد سواء او بعد همزه التسويه التي تدل على الاستفهام وهناك همزه ضد هذه آه عفوا ام تسمى ام المنقطعه وهي تاتي في التاتي للعطف بين الجمل تاتي عاطفه للجمل لا للمفردات المفردات في الغالب ها ومن قول تعالى هم كثيره جدا في قراءه الكريم ام يقولون افتراه نعم لا هنا ام بمعنى بل بل يقولون أفطرها في الغالب أن أم هذه تأتي ماذا بمعنى بل وهي المقاطعة تسمى أم المقاطعة يعني ما بعدها ها ما بعدها غير متصل بما قبلها لا علاقة أما هنا فلا يمكن أن تفصل عمر عن زيد عندك هذه متصله وهذه هي العاطفة هذه هي العاطفه التي تدل على العطف. اما امر اخرى فليست يعني يمكن ان لا تقول حرف ع. تقول ماذا هي حرف حرف اضراب نعم حرف اضراب حرف مبني على السكون داله على الاضراب وتقول بمعنى بل لا حرج في هذا قال لاحد نعم لا بل للاضراب تضرب عن الكلام السابق كلام جديد نعم ظل قال وللرد عن الخطا في الحكم لا بعد ايجاب ولكن وبل بعد نفي ولصرف الحكم ولصرف الحكم الى ما بعدها بل بعد ايجاب بقية ثلاثة أحرف هي حروف عطف لكن أولا للرد عن الخطأ في الحكم للرد عن الخطأ في الحكم نستعمل ماذا لا تبي بعد بعد ايجاب تقول جاء زيد لا لا ها وللرد عن الخطا في الحكم لا أين استعمل لا ولكن بشرط ان تكون بعد كلام موجب يعني ليس منفيه ليس منفيه لاحظ جاء هذا موجب او سالب موجب او منفي كلام موجب واضح ثابت مثبت جاء زيد وانا اخطات في الحكم ليس زيد هو الذي جاء الحكم الحكم هو اثبات العمل اثبات عمل العامل جاء هذا عمل حكم واضح حكمنا على زيد بالمجيء لاحظوا حكمنا على زيد بالمجيء الفاعل محكم محكوم عليه والفعل حكم والخبر حكم والمبتدا محكوم عليه هذه معروفه لأن جاء زيد حكمنا على زيد بماذا بالمجيء لكنني اخطات ليس زيد هو الذي جاء آه عفوا ما بعد عمر ما بعد عمر حكم عليه بالمجيء من قبل فأردت أن أنفي هذا الحكم الحكم المثبت جاء جاء زيد لا عمر كأن السامع كأن من قبل سمع أن الجاء هو عمر فقلت له جاء زيد لا عمر فنفيت الحكم عن عمر وأثبته لزيد فما بعد لا نفيت عنه حكما قد ثبت له من قبل وأثبتته لما قبل لما قبل لا هذا اللي هذا قال قال وللرد عن الخطأ في الحكم أنا أخطأت في الحكم فأثبتته لعمر فأردت أن أرد هذا الحكم عنه وأثبته لغيره فقلت جاء زيد لا لا عمرو في الإجاب لو كان سلبا ما جاء زيد لا قل لا عمرو لا يصح هنا لا يصح أن أقول ما جاء زيد لا عمرو هنا هنا آتي ببل كما سيأتي واضح الآن فالكلام إذا كان منفيا لا يصح أن, يأتي أن تأتي ألا للعطف قال كذلك ولكن لكن كذلك مثله تقول جاء زيد جاء جاء زيد آه نعم ولكن وبل ولكن وبل بعد نفي وهذا لم يستقم لي المثال ولكن وبل بعد نفي ولكن وبل بعد نفي تقول ما جاء زيد الآن بعد ايجاب ضده السب او النفي الصل او النفي تقول ما جاء زيد بل عمرو لكن عمرو ما جاء زيد لكن عمرو اي لكن عمرو هو الذي جاء مفهوم اذا تستعمل كل من بل ولكن ولا للرد عن الحكم او لرد الحكم لرد الحكم عن لرد حكم متصور لرد حكم متصور إذا كان كلام مثبتا بوجبا فاستعمل لا لأن لا تفيد ماذا تفيد النفي فيكون الرد ب بضد الإثبات وهو النفي إذا كان كلام منفيا أستعمل ما يدل على الإثبات وهو بل لأن بل ماذا تفيد إثبات ما بعدها ونفي ما قبلها كذلك لن تفيد الاستدراك استدراك حكم عن عن شيء سبق ما جاء زيدون لكن عمر فأستدرك فأستعمل ماذا لكن ما جاء زيدون هذا كلام منفي أريد أن أرده ماذا استعمل هل أستعمل نفيا لا أستعمل اقول أقول بالعمر ما جاء زيدون نفي أستع اثبات الإثبات لكن عمر واضح لكن هنا بعض النحات يقول يشترط في أن لا تكون ع... في ان تكون عاطفة أن لا تسبقها الواو لأنه احيانا تكون الواو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم و... ولكن رسول الله ولكن رسول ما كان أبا ما كان محمد أبا أبا هي خبر كان أحد من رجالكم ولكن رسولة رسولة رسولة من صوبة رسول رسول رسول اللام ولم منصوبة تكون معطفة على من أبا هل العطف هو لكن أو الواو الأصل نقول الواو لأنها هي أم الباب إذن ما حكم لكن تكون ماذا حرف لا تكون لا نعطف بحرفين نعطف بحرف واحد نعطف بحرف واحد تكون هنا لليستدراك لكن لا تفيد عطفا العطف أفاده أفادته أفادته الواو وبعضهم كبير عصفو يقول الواو هنا زائدة ولكن هي حرف العطف وهذا القول وجيه لماذا وجيه لأن لأن رسول منصوب على أنه إما معطوف على ابا أو خبر اللي كان مع اسمها وهذا مستبعد أن الإنسان يعني يقدر ومع إمكانية عدم التقدير في ان لا نقدر فتكون الوا هنا زائدة ولكن حرف عطف لأن الرسول حكم رسول هنا في المعنى هو حكم ابا في المعنى الله أعلم ثم قال ثم قال ولصرف الحكم الى ما بعدها بل بعد ايجاب بل بعد ايجاب اذا بل بل اذا جاءت بعد نفي فلرد الحكم وإذا جاءت بعد اثبات جاء زيد بل عمرو بل عمرو بل شيء يقول نستطيع كيف تقول أنت لا نستطيع والقول ما قال ابن هشامي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام قال لصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب بل تستعمل بعد الإيجاب وبعد وبعد السبك إذا استعملت بعد الإيجاب فإنها تفيد ماذا صرف حكمي صرف الحكم الذي قبلها إلى ما بعده جاء زيد نضرب عن هذا الكلام ونصرفه إلى ما بعده بل بل عمر يعني جاء عمر في النفي ما جاء زيد هذا حكم ما جاء زيد هذا حكم بل عمر الان أين أثبتنا الحكم ماذا فعلنا هنا في المثال ما جاء زيد بل عمر اجلس اجلس بعدين اجلس ما جاء زيد بل عمر ماذا فعلنا رددنا الحكم الاول آه رددنا حكم متصورا فن ولرد الحكم بعد ايجاب بعد نفي رددنا حكما بعد ما جاء زيد بل عمر اي عمر هو الذي جاء عمر هو الذي هو الذي جاء ورددنا الحكم هنا اثبتان الثاني واضحا هنا صرفنا هذا الحكم الى الى هنا معنيان متقلبان ثم قال والبدلوا كم باقي من الوقت ها اي يكفي ان شاء الله لاحظوا البدن قال المصنف رحمه الله وهو تابع مقصود بالحكم وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة بلا واسطة وهو ستة إذن حكم أول هو تابع الحكم تابع وهو آخر التوابع هنا تابع فيدخل فيها النعت، يدخل فيها العطف، يدخل فيها البديل، آه عفواً عطف البيان وغير قال فهو تابع مقصود بالحكمي بناوسيطه مقصود بالحكم حينما نقول بدل، فهناك بدل هناك مو منه هناك مو منه. حينما نقول مثلاً. جاء زيد جاء زيد اخوك لان نعرف جاء فعل ماضي مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع اخوك بدل مرفوع ورفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه والكاف مضاف اليه الان هذا بدل بدل من ماذا من زيد اذا زيد مبدل منه أبدلنا منه من المقصود بالحكم هل هو زيد او اخوك ها جاء زيد اخوك طيب <تصفيق> ساقلب لكم المساله حتى يتضح الامر جاء اخوك هكذا احسن زيد هذا احسن وادق جاء اخوك زيد واضح هنا انت لك اخوه من المقصود بالحكم هل هو زيد او أو اخوك الثاني البدل هو المقصود بالحكم والبدل يفيد ماذا يفيد التوكيد لأنه ذكر مرتين ذكر هنا في كونه أخاك وذكر هنا في كونه بدلا جاء أخوك يمكن نكتفي هنا لكن المقصود من إخواني كامل زيت واضح الآن جاء هذا الرجل من المقصود بالحكم الرجل وذكر مرتين ذكر في اسم الاشاره هذا وذكر هنا الرجل فهو مقصود بالحكم هل بواسطة أو بغير واسطة؟ بغير واسطة هل هنا واسطة حتى وصلنا قصدنا بالحكم؟ بدون واسطة فهم كيف؟ نعم بعد الاشاره إشارة تاتي بدأت, بدأت. اين نحن المقصود بلا حكم المقصود بالحكم بلا بلا واسطه لو قلنا جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر جاء زيد زيد مقصود بالحكم بلا واسطه واضح لكنه ليس تابعا عمر مقصود بالحكم لكن بواسطه حرف العطف الواو قال وأقسامه سته هذا التقسيم طبعا ليس متفقا عليه نعم ليس متفقا عليه الاول قال بدل كل من كل وابن هشام يسميه بدل المطابقه او بدل التطابق بدل التطابق يعني التطابق في, في تطابق البدل مع مبدل منه في كل الامور بدل كل من كل كقوله تعالى مفازا حدائقا حدائقا وماذا واعنابا ان للمتقين مفازا حدائقا واعنابا طبعا واعنابا حرف عطف واعنابا معطف على حدائق الحدائق الان قال يكل بدل كل من كل المفاز ما هو؟ الفوز إنما هو هنا مصدر ميمي والمصدر ميمي مع المصدر الاصلي سواء في المعنى في الدلالة كأنه قال إن للمتقين فوزا حدائق وأعناب وكواعب أطرابا فهنا قالوا حدائق ماذا؟ هو بدل كل من كل أي أن هذا الفوز هو الحدائق ها هذا هو الفوز هو قال حدائق وأعناق والكواعب الأطراب كلها نعم كلها في الحقيقة في الفوز وغيرها من ما لم يذكر. ولهذا في كون التمثيل هذا فيه نظر حدائق أنها هي بدل كل من كل فيه فيه نظر. يمكن أن نمثل نعم. يمكن ان تقول اكلت مثل معروف ها الرقيفه كله هذا ماذا سمينا ها كيف إيه كيف اسمهم اي نوع من التوكيد التوكيد معناه واضح الان ها جاء نعم احسنت المثل الاول جاء العالم زيد فهذا بدل كل من كل جاء اخوك زيد فهذا بدل كل من من كل النوع الثاني وبعض اي وبعض من كل بعض من كل جاء اكلت هنا مثل المصنف من استطاع من استطاع وإن كذا المثال يعني صعبا ربما في هذا المستوى قال قال سبحانه ولله على الناس تعال اجلس والله على الناس حج البيت من استطاع من بدل من الناس بدل بعض والله على الناس حج البيت والله على الناس حج البيت الان حج البيت مبتدا ولله على الناس حج البيت الإعراب على الناس لا دعنا من من استطاع قبلها لله على الناس حج البيت حج البيت لله ها فيها إشكال حج نعم حج البيت حج البيت ها؟ حج البيت على الناس لله متعلقان بماذا وعلى الناس متعلقان بحج رضحان حج البيت واجب على الناس لله ها حج البيت واجب على الناس كائن على الناس او كائن للناس ها على الناس نعم هنا <تصفيق> هو واضح ان حج هو المبتدا حج البيت ها على الناس على الناس متعلقان بواجب حج البيت واجب على الناس هذا الواجب لله واضحا كلا لله على الناس متعلقان بالمتعلق نفسي أو المتعلقين هنا البيت من استطاع من استطاع من اسم موصول هل وجوب هذا على الناس جميعا الجواب لا مقيد بماذا بالاستطاع فمن استطاع من الناس فهنا من بدل من, من الناس بدل ماذا كل لا بعض بعض الناس واجب عليه بعض الناس نعم نعم ولهذا من يقال اسم موصول مبني على السكون وحركه بالكسر الالتقاء السكينين في محلي ها جر بدل بعض من من الناس قال وجتماء اجتماء يعني ان يكون ها الان هنا هذا البدل هو بعض من من من المبدل منه بعض منهم الاجتماء أن يكون البدل ان يكون المبدل منه مشتملا على البدل يسالونك عن المسجد الحرام قتال فيه هم هسألوا عن المسجد الحرام من اين نبوية سألوا عن شيء اشتمل عليه المسجد الحرام وهو القتال واضح أي, أي شهر الحرام ماذا قلت؟ نعم تكلمت عن المسجد يسأل عن الشهر الحرام لا لا الشهر شهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه هم لم يسألوا عن الشهر الحرام هل هو حرام في كل شيء أو عن شيء اشتمل عليه هذا الشهر وهو القتال يسألون عن حكم القتال في هذا الشهر يسالونك عن الشهر أو مجرور بعن قتال مجرور فقتال هل قتال جزء من الشهر الجواب لا هل هو كل شهر لا علاقه بينهما انما علاقه في ليست في هذه انما في كون الشهر يكون يكون فيه قتال يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه فقتال بدل اشتمال من من من الشهر الحرام وفرق بين الجزء بين بعض وبين الاشتمال الاشتمال لا يكون بدل اشتمال لا يكون جزءا من المبدل منه اما بدل البعض من كل فبدل البعض يكون جزء من من المبدل من المبدل منه يقول نكتب بهذا القدر نكتب بهذا القدر